رَأَيْتَ الطَّيْرَ عَلَى الْأَنْصَارِ شَادِيَةً فَهَزَّنِي شَدُّهَا فَهَزَّنِي شَدُّ شَجَنٍ وَقُلْتُ لَن الدار عامرة فقم برفقه فقم برفقه وحي يوم من ساهر أحلى التهالي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 عطر طهر وقضيلا يا ناسي ما طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الرغضي فاحت عطر طهر وقضيلا هاتي غني يا حمامة حلى في قلب السرور ربي تمن بالسلامة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 يا ناسيم الأنسي طابت سهلات العرس الجميلة وزهور الروض فاحة عطر طورين يا ناسيم الأنسي طابت سهلات العرس الجميلة وزهور الروض فاحة عطر طور وفاضلة آتيغني يا حمامة حلَّا في قلبي السرور ربي تنمِّم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 سيم الأنسي طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطر طور وفضيلة يانا سيما الأنسي طابت سهرات العرس الجاملة وزهور الروض فاحت عطر طور وفضيلة يانا سيما الأنسي طابت سهرات العرس الجاملة وزهور الروض فاحت عطر طور وفضيلة إن عوسا ليس فيه للأغارد مقام اضرب الصفح علي وعنده على العرس السلام إن عرسا ليس فيه للأغارد مقام درب الصفحة عليه وعلى العرس السلام إن عرسا ليس فيه للأغاري�� مقوم ادرب الصفحة عليه وعلى العرس السلام إن عرس ليس فيه للأغاريدي مقام ادرب الصفحة عليه وعلى العرس السلام يا ناس Yeom طابت صغرات العرس الجميلة وزهور الروض فحط عطرة طهر يا ناسي من طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحل عطرة طهر يا ناسي من طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحل عطرطول وفاضيله وعلى المختار احمد وعلى الاله العظام الله سرمد وعلى الصحابه السلام وعلى المختار احمد وعلى الاله صلوات الله سرمد وعلى الصحابه السلام وعلى المختار احمد وعلى الاله الله سرمد وعلى الصحابه السلام وعلى على المختار احمد وعلى الالهيام صلوات الله صرمد وعلى الصحب السلام يا ناسم طابت سهرات العرس الجميله وزهور الروض فاحت عطرته نوافذيا يا ناسم طابت سهرات العرس الجميله وزهور الروض يا ناسي من الأنسي طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحق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 بنا بارد بفضلك كل عرس في رضاك واجمع الشمل وابارك ليس يرجى من زيوات يا ناسي من طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحك عطر طور وفاضيلة يا ناسي من طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحك عطرة ورم واضيلة يا ناسي Bana الانسي طابت سهرات العرس الجاملة وزهور الروض فاحت عطرة ورم يا ناسي Bana الانسي طابت سهرات العرس الجميلة وزهور الروض فاحت عطرة هر وفاضلة يا ناسي ما الأنسي طابت سهرات العرس الجميلة وزور الروض فاحت عطرة هر وفاضلة يا ناسي ما الأنسي طابت